الحمد لله ربعيني الأسئلة الأسئلة وعلى له بإحسان إليه مدين أما بعد فنزلنا مع إلى الأصول من الأصول وتوقفنا عند النهي باب في هذا الباب نضر صور عدة إذا انتهينا منها نكون وقد انتهينا من باب النهي الأول تعريف النهي الثاني صيغة النهي الثالث ما تقتضيه صيغة النهي الرابع خروج النهي عن التحريم لدليل يقتضي ذلك يبقى إلا أول هنعرف لإيه النهي الثاني ما هي الصيغة النهي الثالث صيغة النهي هذه ماذا تقتضي تقتضي التحريم ولا الكراهة ولا تقتضي إيه إذا علمنا أن النهي يقتضي التحريم فقد يخرج هذا النهي من التحريم إلى غير التحريم كالكراهة والإرشاد لدليل يقتضي ذلك الأول تعريف النهي لغة المنع ومن ثمي العقل نهيه لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع في الخطأ وأما في الاصطلاح قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة يبقى قول خرجاء الإشارة وخرجت الكتابة قال قول يتضمن طلب الكف يعني نسهم من هذا القول أنه يأمرنا بأن نكف عن شيء ما على وجه الاستعلاء كما ذكرنا في الأمر يبقى لو انت بتخطب واحد وتقول له ما, ما تسعلش كذا بتكلم صديقك مثلا يبقى دا ايه لا يستمى نهيا لانه من متاوي يستمى التماسا لا وانت مثلا بتخطب بت بت بت المقول عز وجل يبقى دا ايه يبقى دا, دا دعاء مش ايه مش بتانها عن شيء او بتطلب نهو عز وجل قال لا يفعل ايه شيء لذا انت بتدعو يصيبك بالضرر مثلا إذا كان الكلام هذا أو من أعلى إلى أدنى فهذا يسمى إيه نهيا بالصيغة المخصوصة للإيه للنهي قال قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة إيبقى النهي هذا له صيغة مخصوصة كما أن الأمر له صيغة إيه له صيغة مخصوصة قال هي المضارع المقرون بلا الناهيه بخلاف المضارع المقرون بلا النافيه هذا لا يدل على الايه على النهي مثل قوله تعالى ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره ولا تتبع يبقى هنا ايه فعل مضارع مقرون بلا الناهيه طيب فإذا ما أفاد طلب الكف على وجه الاستغلاء بغير هذه الصيغة كدع أو ترك لا يسمى هذا نهيا لأن النهي لابد له من صيغة مخصوصة ألا وهي المضارع المقرون بلا النهية فإذا قال المولى عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما دقي من الرباة أن ما بقي من, من الربا إن كانت هناك معاملات قد جرت بالربا فقوله ذروا يعني لا تأخذوا فمع كونها أفادت النه إلا أننا نقول هي أمر بالإيه بطرق كذا وكذا وليست نهيا يبقى النه نعرفه عن طريق الصيغة الدالة على ذلك ولتتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا أقول هنا إيه هناك نهي عن السير وراء من يتبعون أهواء قال فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهي وإن أفادت معناهم وخرج بقولنا طلب الكث الأمر لأنه طلب فعل وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء للتماس والدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا تؤاخذنا هذا فعل مضارع قرن بال لا الايه ومع ذلك لا نقول ايه ان هذا نهي بل نقول هذا ايه دعاء لرب العالمين قال وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقراءن وخرج بقولنا بصيغه مخصوصه هي المضارع ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع واترك وكفة ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا هذا واضح وكما ذكرنا في الأمر الأمر يستفاد من صيغ معينة ثم قد يستفاد طلب الأمر من مثلا مدح من يفعل كذا أو ذن من لا يفعل كذا يبقى هناك إيه؟ قد نستفيد الأمر من إيه إيه صيغ أخرى أو من تعبيرات أو جمل أخرى قال وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم أمهاتكم حرم الله عز وجل بيع الخمر والميتة والخنزيز والأصمام يبقى كل داي أنا استفدت هنا لإنهي أو طلب الكث عن هذا الأمر عدم بيع الخمر أو بيع الميتة من إيه؟ من أن هذا الشيء وصف بالتحريب واستفدت أن نهي عن التزوج بالمحارم بالأم وما أشباها من المحرمات عن طريقي قول رب العالمين عليكم امهاتكم يبقى وصف الفعل بالاتحريم مثل ان يوصف الفعل بالتحريم او الحظ او القبح او يذم او يذم فاعله او يترتب على فعله عقاب او نحو ذلك كثيرا ما تجد فيه لثاني الفقهاء وهذا قبيح وهذا محظور تفهم أنه يقصد أن هذا الأمر إيه؟ محرم مطلوب الكف عنه أو يذم فاعله كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسلم فسوق وقتاله كفر يبقى هنا قال إيه أن من سبب مسلما ذم هذا الإيه؟ الفعل فتفهم هو من خالي الفاسقين وأن من قاتل المسلمين فهذا ايه كفر يبه هذا كله يذم فاعل هذه الامور استفدنا التحرين من هذا الايه من هذا الذم واضح او يترتب على فعل هي عقاب او كفار لما الموال عز وجل يقول من يفعل كذا فعليه كذا يبه هنا ايه علمنا ان هذا الفعل يجب على المسلم أن يتجنبه ولا يفعله لأنه لو فعله كان عليه أن يخرج كذا وكذا معايا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذي يأتي امرأة وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار يبدأ هنا إيه؟ حرمة جماع المرأة الحائض طب طبعا الآيات هي موجودة وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ في الذي يأتي امرأته وهي حائب يتصدق بكذا وبكذا طبعا هو لو جائز او مستحبله او يجوز له ان يأتي امرأته وهي حائب ليه بها دينار او نصف دينار ايبا احنا هنا استفدنا طلب الكث من يعني ترتيب الكثارة على فعل هذا الشيء كلا كلام واضح تمام واضح قال او يترتب على فعله اقابا أو نحو ذلك هذه المسألة الأولى قال المسألة الثانية ما تقتضيه صيغة النهي قال صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده يبقى لما نجد صيغة النهي نعرف أن أنهي أصالة للإيه للتحريف بدون قراء تحيطه بالمسألة يبقى هو لليه للتحريف لو قاتت بقى قرينة أو كذا يبقى ده ممكن يخرج عن التحريم إلى أمور الأخرى سيأتي معنا ذكرها. هذا فيقول من الأدلة على أنها تقتضي التحريف لأنه واحد ممكن يقول لك طب ليه, ليه صيغة نهي تقتضي التحريف ليه ما قلتش تقتضي الكراهة فهنا يقول فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو يبقى هنا وما نهاكم عنه إيه فانتهو فالأمر بالانتهاء عما نها عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك يقتضي تحريم الفعل يبقى لو أنت مأمور بأن تنتهي عما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عشان تنفذ هذا الأمر لابد أن تجتنب أن تفعل هذا الشيء معايا ولا إيه لا تشربوا الخمر ده إيه ده ناهيه والمولى عز وجل يقول وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهنا المولى عز وجل يأمرك بأن تنتهي عما نهى عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي لا تشرب الخمر صح انا عشان نفت بالامر الموجود في الاية مش هيحدث التنفيذ الا لو انني اجتنبت شرب الخمر واضح او من لازم ذلك تحريم او من لازم ذلك انه يقتضي تحريم الفعل مفهوم ايضا من الادلة على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون من صيغة أنه هو تحريم الفعل كما في صحيح مسلم من حديث البراء ابن عازب أنه قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب في الفضة فإن من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة فلما سمع الصحابة ذلك تركوا الشرب في أواني الفضة هم يفهمون من النه تحريم هذا الفعل كذلك ما هو موجود في قواعد اللغة العربية انا لو اردت ان استخدم اللغة العربية في يعني نهي شخص عن فعل كذا يبقى هاستخدم استخدم صغة انه لا تفعل كذا يبقى العقل يفهم من هذه الصيغة طلب الكذا ثم نقول صيغة نهي عند الاطلاق تقتضي التحريف طب جميل هي بقى تقتضي التحريف أنا بقى لو فعلت الفعلة دي يبقى كنا عمل باطل ولا مش باطل يعني دلوقتي لا صلاة لمن أحدثها حتى يتوبأ أو لا يقبل الله الصلاة من أحدثها حتى يتوبأ يبقى هنا في نهي عن الصلاة على غير وضوء صح طيب انا مش حارة تنفذ او ان الناهي هذا يدل على, على تحريم صلاة من يصلي وهو غير متوضع صلى وصلى يبقى انا بعد ما اثبت ان هو الناهي ده للتحريم بنظر ده للمرحلة تاليه لو كان للتحريم وافقنا عليه هل من يفعل هذا الشيء المحرم وكانت اثار تترتب عليه تترتب ولنقول له اصالة العمل ده فاسد يبقى لو انت بعت شيء مجهول معي وتنمي البيع اقول له لا هو اصلا بيه ده فاسد ما تقول بقى يترتب على البيع او يترتب على هذا العقد انتقال الكتاب اليك وانتقال المال اليك لا يبقى انا بتكلم على حاجة ورد النهي عنه فان فعلت هذا الامر فهل يترتب عليه اثاره ام لا انت صليت وانت محدث على غير وضوء اجي اقول لك بقى صلاتك دي باطلة ولا اقول لك سأثم لانت صليت على غير وضوء وصلاتك صحيحة معايا يبقى المثال تحتاج الى ايه الى تبصير قالوا من الادلة على انه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه والصلاة مثلا على غير وضوء هذه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على غير طهارة فعملت عملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله فعملك مردود عليه فهو رد أي مردود عليك انسان ترك الصلاة سنين أو ترك صلاة يوم واحد بغير عضل الأذان يؤذن وهو إيه لا يصل معايا كده فأنا أجأ أقول له بات يجب عليك قضاء هذه الصلوات لا ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليطرك الصلاة تخرج عن وقتها بغير عذر فهو عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله فعمله مردود عليه يبقى لما جاء نقوله بقى اقضي الصلاة أنظر لحل النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك مرة الصلاة لغير عذر وقضاها ولا المرة اللي تركها فيها كانت في صلاة الفجر لما أمر بلالا أن يوقظه لي الصلاة فنام بلال وما نام قط كنومه في تلك الليلة فلما أشرقت الشمس وارتفعت الحرارة في كبد السماء استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس لما قالوا له الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامكم وطلب من الصحابة أن ينصرف عن هذا الموضع وقال إنه مكان حضرتنا فيه الشياطين ثم أمر بلالا فأذنه فصلى النبي ركعتي الفجر ثم امر بلالا فأقام فصلى الصفر يبقى دي الواقع للحدث ان النبي صفان نام والنوم عذر من الأعذار التي جعلها الشرع عذرا كما في حديث أنف ابن مالك رضي الله عنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها يبقى هنا الشرع عد النوم والنسيان الخطر اللي مثلا كونك فتجمع الصلاة كل هذه أعذار بتأخير الصلاة عن وقتها ماشي كده فانا امم هنكمل عامله هو ده انا لا يتكلم على من كان ديدنه النوم انا لا يتكلم على من كان عنده النوم ديمه يعني هو كده عطوف معايا انا بتكلم على واحد ايه هو اصل الصلاة بيصلي لكن جات مرة عبيرة كده فانم عن الصلاة اقول له تأسم اقول مرة عبيرة كده فانم عن الصلاة لم يستيقض مش فان متعمدا معي فلو كانت مرة عبيرة او بدون قصب او بدون شعور هو اصلا ايه استيقض بعد شروك الشام اقول له معليكش ايه لكن بقى لو هو بينام على طول ده ويزبط المربع على الساعة 8 موعد العمل وكده أقول له حتى لو صليت الفجر لا تقبل منك معاك كده فأنا إلا حال ده بقول له إيه بقول له حتى لو قضيت الصلاة وقضيتها يعني مائة راكعة لن يقبل منك راكعة واحدة ليه لأن النبي يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا ورب العالمين يقول إن الصلاة كانت عن مؤمنين كتابا موقوطة أي محددة بوقت معين لا يجوز الصلاة قبل الوقت ولا بعد الوقت يبقى الأدلة بتاعة إيه ابن حزم وغيره في عدم جواب قضاء الصلوات الفائتة لغير عذر اللي هو انا هقول له انت حرم عليك ان تخرج الصلاة عن وقتها صح كده ثم هو يقول بقى ايه انا انا طبط انا عايز اصلي فقول له بقى على القول بتاعي ده اروح اقل له ايه؟ اكثر من النواف فإن رب العالمين ينظر إلى الفرائض يوم القيامة فإن كانت ناقصة قال انظرها لعبدي من النوافل فتكتمل فرائضه بالنوافل بخلاف بقى المثال أصمحة الخلاف لهو يرى قول الجنهور وهو القضاء هيقضي, هيقضي هنا بقول عدد كبير من العلماء بس أنا بدلل عن مسألة أنا بكلم فيه هو بيقتضي فساد الفعل فهو من عمل عمل ليس عليه إيه أمرنا فهو رد قبل ما أخش بس في كلام فانا بقول له انت عملت عملا ليس عليه امر الله ورسوله فعملو كمردود عليك طب يا اخوانا عايزة اتوب دي مسألة بقيت الله عن, ال... عن الدرس بتاعنا عايزة اتوب اقول له اكثر من النواس معايا طيب الان واحد جي إيه مثلا ايه سرق ثوبا معايا وصلى فيه وهناك ناهي عن السرقة صح لا طب جي أدى الصلاة بالثوب ده أقوله بقى هناك تحريم ليه لورود الناهي عن السرقة صح فقد هو أدى الصلاة بالثوب المفروض او المغصوب او بالثوب المحر لبس حرير وفي صلبي أقوله بقى صلاتك دي يتركتب عليها آثارها من ضراءة ذمتك وعدم المطالبة بفعلك للصلاة وقل له بقى عشان انت صليت بهذا الثوب المحرم بطلت صلاةه انا هنا بنظر ليه الاقي في انفكاك جهة انفكاك يعني ايه يعني رب العالمين او النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قط لا تصلي في ثوب الحرير ماشي كده قوص لكنها عن ثوب الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما ورد في الحديث يبقى فيه نهي هنا عن لبس الثوب المحرم جميل كده؟ أنا بكلم الأول بالبلد هو بنوضح عشان لما أخش في الكلام يبقى الكلام شوية إيه؟ الطباح فأنا بقول له فيه نهي وفيه أمر الأمر فين؟ صلي عشان الظهر حان وقته فلابد أن يصلي يا صلاة الظهر يبقى ساعة أنا أقول له بقى بينفكاك الجهة ان انت صلاتك صحيحة وافمت على لبسك لهذا الثوب لا احد يقول لي من عمل عملا ليس عليه امر الله او ليس عليه امرنا فهو رد ساعت اقول له ايه الصلاة من امرنا فليس برد وثوب والثوب المحرم ليس من امرنا فهو رد واصل كده الحنابلة والظاهرية بدخلوا كده يقول لك هو قصفينه يبقى أنت الصلاة دي باطل <تصفيق> <تصفيق> أي صح فأقول له إبقى الصلاة أنت ممر به فصلاتك صحيح ولبسك لثوب الحرير محرم فهذا ليس من أمرنا فهو ربض عليه كما يقول الشيخ الإسلامي ومن شأ القول بالصحة هنا افتراك جانبي الأمر عن الناهي فهناك أمر بالصلاة وهناك نهي عن لقص هذا الثوب ده بخلاف ايه ما لو كان النهي منصبا على هذه المسألة يعني هو النبي قال لا تصلي في ثوب الحريف ازاي ما قال كده ايه لا يقبل الله صلاة من احدثه حتى يتوضعه فلم يجي يصلي هو على غير وضوء ما يقوليش ايه لأ ده الصلاة صحيحة وان ايه واغتم على عدم وضوءه قالوا لأ ليه بقى لان في نهي منصب للامر ده هنا نهي ايه الى ذات الفعل لا تصلي على غير وضوء واضحة اذا في صرق ما اذا كان النهي متوجها الى ذات الفعل حرمك عليكم امهاتكم حد يقول هو النكاح جميل النكاح ده يعتريه الاحكام الخمسة من وجوب الى استحباب الى تحريم الى تراهز الى اباحة فخلاص ده عليه أمر الله او عليه أمر النبي صلى الله عليه فليس برد عليه لكن ده اتزواج بالأم ده ليس عليه أمرنا فهو مرضود عليه أقول له إزاي إذا كان لن يحدث نكاح إلا بالزواج بهذه الايه؟ بهذه الأم مش إذا جاءت تتزوج إيه أمك مثلا أمك أو أنك ستتتزوج أختك او كذا فالنهي هنا متوجه إلى ذات الفعل ما نسعش قولي فيه انفكاك جاه انفكاك الجاه ده جبني ما جاهش ام او سي بي انت معايا كده يبقى لو كان النهي متوجها الى ذات الفعل حين اذن اقوله هذه العبادة او هذه المعامله باطله ومردوده عليك جميل معايا انا طيب لو كان النهي ده متوجها الى وصف مجاور للفعل خش معايا كده امير خش يا جماعه يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وظاروا البايع صح كده يبقى هنا في كافة عن البايع بعد نداء الجمعة طيب هل بلى واحد باعة أو اشترى بعد نداء الجمعة أقول له بيعك باطل ومردود عليك ولا أقول له إيه أقول له إيه باطل فضلي أنا ماشو يا جميل أنا بنظر هنا بقى للآية يا أيه الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فتعوا وظروا البيع يبقى الناهي عن البيع لوصف مجاور الله اللي هو إيه فتعى ثاني يا أيه الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فتعوا إلى ذكر الله وظروا البيع النهي عن البيع هنا لوصف جاء وراء البيع وهو الاخلال بالسعي إلى يوم الجمعة أو إلى نداء الجمعة أو إلى خطبة الجمعة صح؟ إذا في وصف من هنا إيه منفك عن النهي اللي هو الإيه السعي فأنا بقول لا هو ممكن يحدث السعي ده أو الإخلال بالسعي بدون البيع اتنين يمشوا مع بعض يتكلموا وبعد نداء الجمعة وخطبة تفوتوه يبقى الاخلال عن البيع هنا حدث بغير الايه البايع وممكن يحدث البيع ولا يحدث اخلال بالبيع انا خرجت من بيتي طرا قابلت رجلا رجلا رجل يبيع ويشتري فاترنا سويا بدون إخلال بالبيع ونحن نسير اتفقنا على بيع وشراء السواقه ده كان السواقه ده ب2 جنيه ال2 جنيه يبقى انهي عن البيع هنا لوف جاور الإيه البيع اللي هو الاخلال بالثمن والاخلال بالثمن قد يحدث بدون البيع ولا الشراء استنى كده وعدم الاخلاء عدم اخلال بالثمن قد يحدث بالبيع والشراء او بغير البيع والشراء الثاني يبقى خد انا كده بقول ايه اذا كان النهي متوجها الى ذات الفعل فهو باطل ولا يترتب عليه آثاره عبادة كان أو معاملة وهذا بإجمع أهل العلم المثالة الثانية إذا كان النهي متوجها إلى وصف مجاور للشيء المنهي عنه فوقتها أقول بانتكاك الجهل كالصلاة في الدار المغصوب بلاش خلاص صباب المياه خلاص صباب المياه في المنار خلصتوا صح؟ طيب جميل. الانسان لو توضأ او استعمل ماء مغصوب مش المساله دي جت؟ خدتوا فيها ايه بقى؟ ايوه. طيب يبقى انا هنا بقول ايه؟ انا استخدمت ماء مسروقا. في الايه في الوضوء. يبقى توضات بماء مغصوب. الحنابلة والظاهرية يقولون مفيش وضوح حقيقي. ايه انا ازلت النجاسة بماء سرقة او مسروق الحنبلة والظاهرية يقولون النجاسة لا ما تشاريش لسه ممت طب إزاي يا أخوان أهيد شالت أقول إذا إيه ظهرت النجاسة وأتمت على استعمالك لهذا الماء بالتكاك إيه الجهة فهم لما يقولوا بقى من عمل عمل ليس عليها أمرنا أقولوا إزالة النجاسة من أمرنا فليس بمرضودة واستعمال الماء المطروك أو المغصور هذا ليس من أمرنا مردود على من فعله وصل كده ها اثار عليه من ضريه الثواب الثواب الثواب بمعنى اخذ ثواب الوضوء واثم على غصبه او تركه بدالك انصح يصلي بالايه بالوضوء معايا لكن بقى ثواب الوضوء بقى بالمعنى الكلي لا ليه لأنه استعمل واستعمل شيئا لغيره وصله يعني فايض غسل يده انحضر كله خطيه ارتكبتها يداه ليه لا؟, لا ما اقولش بيها هنا الماء المنحدر هذا ليس ماء ما اقولوش بقى لك الثواب فعلا والماء المنحدر ده تتكاثر معه الذنوب إلى غير ذات انا كده قلت كم مساله انا ف... لي بقى يعني مم. طيب ماشي لبناء بقول إذا كان النهي متوجها إلى ذات الفعل نعم كامل بقى كامل إذا كان النهي متوجها إلى ذات الفعل فالشيء بأيه باطل ولا تترتب عليه آثار إذا كان النهي يبقى لوصف مجاور لهذا هي عنه يبقى يكون ايه ليس بإيه؟ بباطل لكن يترتب عليه ايه اثار لو ان انسانا تزوج امرأة وبنى بها ويحائض في وقت حيضها بنى به اغلق عليهم الباب وكذا طيب فجاء معها <تصفيق> <تصفيق> لم يكنش على التسارة هل تعتبر موطوئة معي لان الجماعة في وقت حيضها يعني فعل ما نهي عنه فوقتها اقول له ايه بقى ده هنا انه لايه انه لوصف مجاور ينفق عن الشيء لكن تعتبر عليه اثار طب اذا كان بقى لوص لا ينفق عن الشيء لازم الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين العيد يوم الفطر ويوم الابحى ما يجيش يصوم يقول لي بقى بصوم ده من امرنا فلية وان يوم إن في وقت الابحى ده او وقت الفطر ليس من امرنا في مرضود لا لأ اقول له بقى ده النهي هنا عن الصيام صح في يوم العيد يبقى الى وصف اللازم للمن... للشيء المنهي عنه انا لو عايز اصمم العيد او انا صمتم العيد ده وصف لازم اهو انا فعلت الصيام في وقت الايد في وقت العيد في يوم الفطر او يوم الاضحى فاذا كان النهي الى وصف اللازم للشيء المنهي عنه اذا حين اذن الاقرب ان هذا الشيء باطل ولا تترتب عليه اثاره واقول له ان صومك حرام ولا ثواب لك في صيامك هذا إذن أنا عندي سلاف مسائل إذا كان النهي إلى ذات الشيء إذا كان النهي إلى وصف مجاور إذا كان النهي إلى وصف نازم لكي لا يوجد الورق لا يوجد أن يضع به الكلام, الكلام ما قلت ده المكتوب في الورق اللي هو تحت عنوان فائدة مهمة جدا لا علاقة لكم به لكن إذن كم أنا قلت ده إيبا أنت هتقول كده نهي في نص الصطر تنزل منه ثلاثة أقرى إذا كان النهي إلى ذات الشيء إذا كان النهي إلى وصف لازم للشيء إذا كان النهي إلى وصف مجاور للشيء الى ذات شيء نعم الى وصف النازم للشيء في حد اختي وراء <تصفيق> <تصفيق> نعم ثاني <تصفيق> مساله لا تترتب عليه اثار ازاي ماشي مفيش مشاك الان انا بقول ايه, إيه؟ انها نبيه صفان ضيق الحمل صح ضيق الحمل لو في جاموسه معاه ازاي حامل ما ينفعش واحد يروح جاي ايه والله ايه يعني لا يشتري الجاموس لو اشترى الجاموس يجوز لكن هو يقول له ايه انا هشتري الحمل اللي جوه ده الذكر انثى بتاع بكام ب 20 جنيه 20 جنيه فقوله هنا ايه النهي متوجه الى ذات الايه هذا الشيء نهى النبي عن بي الحمل ف لا تترتب عليه اثار حتى لو الجاموسه دي ولدت وضعت الحمل ده لا يذهب اليه او هذا الذنيه لا يذهب اليه ما تترطش عليه اثاره من انتقال الايه الشيء المباع الي وانتقال المال اليك وانتقال المال اليك لا وصله لو كان العقد ده باطلا لأن النهي متوجه الى ذات هذا البيع لا تترتب عليه اثاره من انتقال الشيء المباع الي ومن انتقال مثلا لايه ثمن الشيء ده الي انا صليت غير وضوء لا تترتب على هذه الصلاه اثره يعني لن تبرئ ذمتي وستظل ذمتي مطالبه بفعل هذه الايه الصلاه واللي هو نهي الايه الى وصف لازم كان النهي عن صوم يومي العيد كان نهي عن صوم يومي العيد والثالثه كالصلاه في الدار في الدار المخصوصه او الوضوء بماء مغصوب المسألة دي مهمة جدا لأنها معك طوال أبواب الفقر هتلاقي في باب المياه وهتلاقي باب الوضوء وهتلاقي باب إزاية النجسات في كل الأبواب <تصفيق> لا طبعا دماغا والذي يدل على عدم الفهم الى وصف لازم كان نهي عن صوم يومي العيد انا جيت صمت يوم الايه العيد ده وفي نهي متوجه إلى هذا الايه صيام هذا اليوم لكن النهي ده النهي عن الصيام الايه لوصف لازم عشان هو يوم عيد فانا مش هنفع اصوم الاغيب يعني ايه لو حبيت اصوم ده الصوم ده هيقع في اليوم المنهي عنه يبقى الوصف اللازم للايه للشيء المنهي عنه يبقى لا تترتب عليه اثاره ويقع باطلا ومردودا على صاحبه اين عن النفس الاول النفس الاول انت وسائنك لكن انا ايه ان الاول بالاجماع في خلاف ايه لا لو دققت النظر هكذا مختلف ذات الشيء او ايه اوصف هذا طيب نكمل قال وهذا وقاعدة المذهب يعني الحنبلي في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يليه كبه هو يتكلم على مذهب الحنابلة هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم قال أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهية عنه أو شرطه فيكون باطلا الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهية عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا الأول سيدلل عليه أمثلة من البدات والمعملات يقول اولا إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهية عنه أو شرطه مثال العائد إلى ذات المنهية عنه في العبادة احنا نلاحظ ان الجملة الاساسية ان يكون انه عائدا إلى ذات المنهية عنه يبقى هيجيب انثلة في العبادة والمعاملة انه متوجه الى ذات الشيء او شرطه لنور الثاني هيجيب انثلة في العبادة وفي المعاملة انه المتوجه الى شرط 시 الى شرط للشيء مثال العائد الى ذات المنهي عنه في العباده النهي عن صوم يوم العيدين يبقى ده الايه ده المثال الايه الاول النهي عن صوم يوم الايه العيدين طبعا التفصيلات احنا قلنا عليها في تفاوت ما بينه وبين امثله الكتاب يعني هو مثلا في يوم الجمعه هتلاقيه يذكره في النهي الى ذات الايه المعامله معايا عشان كده بقى لو هو اصلا فعلا نهي للذات محدش هيختلف بقى لكن هنا اختلفت انظار الايه في المساله قال راي بان النهي هنا مش متوجه إلى ذات البيع ده إلى الى وصف المجاور الايه للي الشيء المنهي عنه براجع احنا قلناها وكمان هتجد في الاحكام في بعض جزئيات هي المختلف فيها لكن مثلا نهي عن صام يوم العديد هو هنا قال ايه لا تتركب عليه اثاره ويقع باطلا مرضودا على صاحبه طيب احنا بشكل ما احنا قلنا ايه نفس الوضع لكن احنا قلنا الى وصف ايه لازم. قال مثال في اخر بال ومثال العائد الى ذاته في المعاملة ومثال العائد الى ذاته في المعاملة انه عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة يبا هنا قال ايه النهي العائد الى ذاته في المعاملة وضرب المثال اليوم اليه الجمعة فاحنا بنقول زهر بعض العلماء الى صحة البيع وثبوت الاسم لان هذا النهي لوصف مجاور ينفق عنه فقوله تعالى وظر البيع لألا يقع الاخلال بالسعي الواجب الى الجمعة صفحة رق احدى لأن يقع الاخلال بالسعي الواجب إلى الجمعة وهو أمر مجاور للبيع قابل للانتكاك عنه فإن البيع يوجد بدون الإخلال بالسعي بأن يتبايع المتبايعان في الطريق ذاهبين إليها والإخلال بالسعي يوجد بدون المبيع بأن يمكث في الطريق من غير بيع واضح ايه نعم لتخلفي عنه إذا نودي, اذا نودي للصلاة من يوم الجوع فافعه لبه هنا في ايه في امر بالسعي قال مثال العائد الى شرطه في العبادة انهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة فاذا فطرها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها نعم دع المسل طيب شفح رقم أربعين يقول إيه مثال العائد إلى شرطه في العبادة في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وورد الاستثناء في صحيح مسلم من حديث السويدي ابن غفلة ان عمر ابن الخطاب خطب بالجابية فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع أصبع أو اصبعين او ثلاث او اربعين فهذا رجل صلى بثوب الحرير ولبس الحرير منهي عنه ولبس الثوب للصلاة شرط يبقى النهي عاد إلى شرط في العبادة فلبس هذا الرجل ثوب الحرير وصلى فيه مع أن عنده ثيابا مباحا فنقول صلافك غير صحيحة لأن النهي عاد إلى شرط العبادة هذا هو المذهب وقالوا بناء على هذه القاعدة كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة سواء كان حريرا او مغصوبا فكل من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة وذهب بعض اهل العلم الى صحة صلاته مع الاثم بلبسه المحرم وذهب بعض اهل العلم الى صحة صلاته مع الاثم بلبسه المحرم وقالوا ان جهة التحريم والامر منفك بعضهما عن بعض فهو مأمور بالصلاة منهي عن اللبس بخلاف الذي صام يوم العيد فإنه منهي عن الصوم فلا يمكن أن يكون مأمورا بالصوم أم هذا فهو مأمور بالصلاة منهي عن اللبس وعلى هذا فتصح صلاته مع الإثم بلبسه لأن التكرى حصل بالثوب المحرم والجهة منفكة لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة ولكنه تحريم مطلق للصلاة وغيرها فلو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب كلنا إن الصلاة باطلة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من شأوا القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه ومثل ذلك أيضا الوضوء بالماء المغصوب فمنهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح فليس المحرم هو الوضوء من الماء المغصوب فليس المحرم هو الوضوء من الماء المغصوب بل المحرم الغصب واستعمال المغصوب في أي شيء فالناهي إذن ليس عائدا للوضوء بل عائد لأمر خارج لم واضح ولا في إشكالات قال الشيخ رحمه الله ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة الناهي عن بيع الحمل فالعلم بالمبيع فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع فاذا باع الحملة لم يصح البيع لعود النهي الى شرطه. الله أكبر الله أكبر الله Ash had المثال العائد إلى شرطه في المعاملة الناهي عن بيع الحمل فالناهي بالمبيع شرط لصحة البيع فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود الناهي إلى شرطه يبقى العلم بالمبيع شرط لصحة البيع عشان البيع لا يكون صحيحا لابد أن أعرف ما الشيء الذي سأشتريه ذكر أم أنثى ثم قد يقول المال الى الهلاك ان خرج هذا الحمل ميتا هنا اذا الماري ذهب ايه ذهب بائعه فالعلم بالمبيع شرط لصحه البيع طيب الشيخ محمد يقول بعد ما ان ذكر هذا المثال في نفسي قلق من التمثيل ببيع الحمل في نفسي قلق من التمثيل ببيع الحمل ليه لان النهي عن بيع الحمل توجه إلى ذات الإيه هذا الشيء معي مش إلى شرطه قال وذلك لأنه قد ينازع منازع فيقول إن الحملة نهي عن بيعه بالذات لكن على تقدير صحة التمثيل به نقول لأنه من شرط البيع العلم بالمبيع فإذا باع حملا لا ندري هذا الحملة ذكرا أو أنثى يخرج حيا أو ميتا واحدا او متعددة فانه مجهول لا يصح بيعه كلام كده واضح هو ايه اللي مش واضح الشيخ هو الشيخ يقول هذا التمثيل تحت عنوان النهي العائد الى شرطي شرط في معاملة لا يصح التمثيل به ليه لان النهي هنا ورد لذات هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل معي فالتنسيل به يكون تحت الناهي العائد إلى ذاته في المعاملة مش إلى شرطه وصلت لكن على تقدير صحة التنسيل به لو احنا اقتربنا انه مفيش نهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الأمر يبقى من قواعد الشر التي دلت عليه الأدلة أن البيع لا يكون صحيحا إلا بعلم البائع والمشتري ماذا فيبيع وماذا سيشتري في هذا المثال الذي نحن بصدد الكلام عنه أنه عن بيع الحمل ده إيه اللي أنا أشتري منه هو عارف هيخب كامل لكن انا مش عارف أنا بشتري إيه يبقى كده عاد إلى شرطه فيكون إيه باطلا ومرضودا على صاحبه ولا تترقب عليه اثارهم معايا فاهم انا كان فاهم كلامنا قلت له ده بس علشان افهم طيب 5 دقايق كان ماشي لحضرتك انا مش معترض معاك لكن أقول لي لما استخدم باقي الأدلة بلاش ألف اللفة دي وأقول لي لأن من شرط الباية العلمي بالإيه بالمبيه لأنه أعطلناها النبي عن باية الحمل له باقي إزاي يكون الباية ده صحيحا أن أنت تشتري الجموسة كلها ما تشتريش الحمل بس لأنه يصحه تبعا ما لا يصحه استقلالا يصح تبعا ما لا يصحه استقلالا يعني يصح بيع الحمل تبعاً لأصله ولا يصح بيع الحمل استقلالا يعني ساعتها أنا ما بشتريش الحمل وجابص قدامنا هيت العارضة أنا بشتري إيه معايا كده همم نفس الوضع وضعها تمام لا يصح بيع لوجود الغرر المعاملة تكون صحيحة إذا سلمت من ثلاثة أمور الظلم والغرر والربات كيف على ذلك أي معاملة تراها في هذه الظلي الظلم والغرر والربات أي معاملة في الدنيا دي إن سلمت من الثلاثة دول تكون صحيحة معاملة البنوك وغير ذلك أي معاملة الخداع والجهالة اللي هو زي اللي يقول عليها لو انا يقول لك ايه انت تشير الكتاب ده فانت قلت ايه خاص مش هشتريه بس انت حط ليدك في جيبي اللي يطلع لك هو ليه طبعا انت تسيب جيبك ايه فارغة فالساعتها هنا ايه فيه غرض فيه جهالة في المساءة مش عادة في معايا فلو وجدت الجهالة والخداع والغرب تكون المعاملة باطلة نصلنا الفين قاله مثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة إذا بعد أن ضرها على او أتى بأنثلة على النهي العائد إلى ذات المنهي عنه او إلى شرطه قال مثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل امامه الحرية هنا ايه ده امر خارج أصلاً. ليس من شرط الصلاه ان يغطي المرء راسه لكن الصلاة والمرء حاسر لراسه صلاه مكروه صح صح واللي صلىها بنشتري قلم ما رؤي النبي قط حاسرا لراسه الشاهد قال ايه اي طه ماشي ايه مش كده وانا قلتها محرمه <تصفيق> ومثال النهي العائد الى امر خارج في العباده النهي عن الرجل عمامه الحرير فلو صلى وعليه عمامه حرير لم تبطل صلاته لان النهي لا يعود الى ذات ولا شرطها ومثال العائد الى امر خارج في المعامله النهي عن الغش فلو باع شيئا على غشي لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه واحد انت في الشري فراول والفراول تبقى ايه من فوق ما شاء الله طيبة جدا من تحت ايه يعني اوشكت على الايه على الايه ماشي ما علينا إنها يكون غير صالحة للاستعمال فأنا بشتري هو خد من الكيس وبيحطي لي يعني إيد من فوق وإيد من تحت معايا في غش هنا لكن هذه المعاملة صحيح طب منين بقى؟ الزكاية النبيسة تسمناها عن الغش لكن النبيسة تسمناها عن الغش وأثبت لمن فعل معه هذا الخيار الخيار بمعنى أنك تأخذ الكيس و ترجعهم إلى الرجل وتأخذ مالك والعلماء يقولون إثبات الخيار فرع عن صحة المعاملة او عن صحة البيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لك الخيار يعني أنت ممكن ترجع وممكن لأ يبقى كده البيع إيه؟ والمسألة تقول إيه؟ إليك المسألة تقول إليك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلبة فمن تلقاوه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخير يعني إيه يعني لو أنت راح تشتري مواشي فإنفت لهم أكين على باب السوق أبل ما توصل انت السوق أنت راجل جاي بقى يعني لابس كده عبس محترم مش واضح لك إيه أنت لأنت عرفت البيع بيمشي زي ولا أصلا أحوال السوق إيه فبيرح إيه يتلقاك لتلقوا الجلبة الذين يأتون إيه ليبيعوا أشياء أومهم لا يعرفونه أسعار السوق فيروح مقابلك بالحمارة أنت عدت تبيعه لك ده السوق النهاردة تعبان جدا ده أنا بس أنا والله يقلونه شفتك كده وقع في قلبي يعني محبتك او الكلام ده فأنا أخذه منك ألسين جنيه لو دخلت جوه مش هيدوك حتى ألف ونص والله يجزاكم الله خير وإنت يعني لو كل الناس أمثالك وخدت الألف ونص ولا ألسين جنيه ومشيك صح كده هو تلقاك والنبي صحيح أنهى عن هذا التلقي لكن قال إيه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار إنه رفت أنت السوق ووجدت أنك غبنت غبنا تاحشا خارجا عن العادة جاهز لك أن تعود له وتقول له أن تعود له وتقول له إيه لا ده أنا مش عايز البيع عليه انت, انت بالخيار فإثبات الخيار طرعا عن صحة البيع وإلا لو كان البيع باطلة ما كان بالخيار هنا مدخله ما كان بالخيار هنا مدخله عزي يبقى لا تلقوا الجلبة فمن تلقوا فإذا أتى سيده السوق فهو الخيار تفهمت عن إيه يبقى إثبات الخيار فرعا عن صحة البيع فهنا إنه إيه إلى أمر خارج عن المعاملة لا الواحد فقط الذي غبن اللي هو اللي ايه اللي لابد ان يواسق ان كنا في يعني دولة شرعية جزئية الرضا وعدم الرضا من الناس في المعملات لقيمة لها الشرع يعني هم يجيشوا ليه بص انه بايش دعو انها بس موافق يعني اخل منه خمس جنيه ودومه ست تطلع منها وبس خليه ديها خمس وخلاص انا موافق وموافق والرضا ده جميل جد المسلمون على شرطه وبعالين احنا تراضينا والمساله بيننا على على ربا هو ما اكرهني وانا ما اكرهته لا كان ده ما ينفعش اقوله برده ده ربا كل قرض جر منفعه فهو ربا قاعده متفق عليه عند العلماء وليس بحديث هنا ايه راس مفك البيعه عليه ايه اثاره مس اتفضل تدرك الصلاه هناك؟ طقم هنا طقم هو ده شرطي دي قاعده عامه بتطبق يعني هو كل مثال ضربه الشيخ مثلا النهي عن صوم يوم العيدين الى وصف لازمه النهي عن البي بعد نداء الجمعه الى وصف مجاور تترتب عليه اثار انه يعلقص الرجل ثوب الحرير ده الى وصف ايه مجاور فتترطب عليه اثاره ويأثم الايه من يفعله هذا انه يعمل الحمل ده الايه الى ذات المنهية عنه فلتترطب عليه اثار وعلى ذلك فقص كل مثال ايه في مسألة جمهور العلماء قالوا بهذا لا نقول عنه ده خلافا للحنابلة وبوهرية وجمهور العماء لم يغفلوا أثر النهي ممكن يقال لك إيه طيب إنت كده ده في نهي أهو وإنت قلت المعاملة دي ترتبت عليها اثره والعبادة ترتبت عليها أثره فين بقى النهي فأنا بقول له أثر النهي هنا ان كان النهي إلى وصف مجاور للشيء فبقول له أنني رتبت عليه الإسم أنا مستمتوش كده بنا قلت له صلاتك صحيحة وأسمت على الايه واثمت على فعلك للإيه للنهي يبقى انا ما طلعتوش بريء الذمه من كل وجه زي كده بالضغط لصلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفاذ ب27 درجة وانا بقول ان الجماعة دي فرض عين ويأثى من يطرثها وهو صلى لحاله فمحدش يقول لي لا هي الجماعة اصلا دي صنة والنبي قال لي صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفاذ فانا بقول اصلا حديث يعني لم يسوقه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين صنية الجماعة إنما ثاقه ليبين أن الجماعة هنا إيه أن صلاة المنفرد لحاله يستحب الأجر عليها ولا يستلزم التفضيل ضراءة الذمة من كل وجه لا يستلزم التفضيل ضراءة الذمة من كل وجه مش معنى أنه قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفاذ بخمسين وعشرين ولا بسبعين وعشرين خير رأي أخرى كده إيه إن اللي صلى لحال ده ذمته بريئة من كل وجه لا ده أنا بقوله برأت ذمتك بفعلك للصلاة وآثمت على عدم صلاتك في جماعة الإيه المسلمين في بيت العز وجل يبقى الجمهور لم يغفلوا أثر النهي بأنهم رتبوا الإثم على من ارتكب هذا النهي وفصلوا في, الإيه في المثال الإيه الأخر ثم ما جواب الظاهرية مم. له عذر في تخليه عن الجماعه صح هو بيتجادل هو على ايه اللي هو جاي بيسالني انا بساله اول انت بتصر على ايه فاقول ايه ده انا ميت ده فبدي له بقى راينا فبقول لا صلاه الجماعه دي فرض على الاعيان وعليك السفر راجع فلو تخليت عن صلاه الجماعه تأثم على ذلك لكن الجماعه ليست بشرط في صحة الصلاه <تصفيق> يعني بيصلي بعد العصر بيصلي الظهر بعد العصر <تصفيق> ماشي أنا بقول له هو خلف كده إنه صلى لحاله الصلاة صحيح وياسم على تركه الجماعة لكن في أوقات هيقع فيها في يزداد الإثم فوق الإثم إن أخر العصر إلى وقت غروب الشمس فوقتها يسجد الكفار للشمس وتغربه بين قرني الشيطان كما قال النبي صفاله ثم نقول ايه ما جواب الظاهرية عن ايه عن انسان غصب ارضا وطلق امرأته وهو في هذه الارض المرأة تطلق نعم طب اعطق عبده كلهم يقولون بهذا ان اعطق عبده العبد يعتق حتى ولو كان في الارض التي غصبها فكذلك الايه المساله ونكون ان شاء الله بعد درس اللغه العربيه لكم الله خير